بسم الله الرحمن الرحيم الحمدُ لله رب العالمين الحمدُ لله نحمدُه ونستعِنُه ونستغفِرُه نعُوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وآله وصحبه وصلَّم تسليمًا مزيدًا لِوهِ قَتِكَ مُنْوَيزِهُ وَذُو الْقَاعِدَةِ مفنقبِلِ تَرِهِ كُومِ Nane, Mayu, 20 na Hi Nigeria. Sao na tarehe 15 maju ishirini na isiri nanne. Bada soati dvoi, ka mskitiwetu hu wauo kiku kja kampala kelicopo. Gongo Lamboto, Mboto Dar es Salaam Toki wana ndugu zetu waislamu, wetu, wanafunzi wa chuo hiki na waliotokea nje. Wametotaka wanafunzi wetu hawa watukufu tuje tuwasomeshe angalau kwa wiki mara mbili Jumamosi na Jumapili kuanzia mida saa punk kabla al-asr kitab hiki cha al-allama al-doctor al-sheikh sulaiman bin salim illahi al-ruhaili hafidhahu allah ta'ala ambaye sasa hivi ni imam wa masjid quba kule madina kitab huqu zawjayni haqi نسيسي والله الحمد قادل بين النداء تميتي كويتو تكاوى كباليا نبزة ها وفرصيته فنموانبا الله تبارك وتعالى أترزوك يليوكو مزوري ترزوك ميما ناتو بقبول ناترزوك الإخلاص في القول والعمل ناتنا موانبا أتزدشي علم ينمنفع نات رزق وله ونافهم انه هو ولي ذلك والقادر عليه امسى شيخ حفظه الله تعالى ووفقه بسم الله الرحمن الرحيم اmeanza kwa bismillah arrahmanirrahim kwa yale mnayo yajua wengine wenu أَنتَيَا أَنتَيَا أَنتِي أَنتِي أَنتِي أَنتِي أَنتِي أَنتِي أَنتِي أَنتِي أَنتِي أَنتَي أَنتِي أَنتِي قُرْعَانِ وَنَّةِ أَنتِي أَنتِي أَنتِي أَنتarios وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ أَنتِي أَنتِي أَنتِي realised سُرَة يَن sights about that سُرَةُ النَّ their Patiha ص 하루 Parti Dr. di groß أنتًا انازلت الإسلامه ilik TO الله Er-Rahmani في أمي آنزق بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ حفظه الله تعالى ووفقه وقوية رسائل زدعوة رسائل زدعوة وقوة كي زيانريكم تومي صلى الله عليه وسلم وكوة لنغنيوات وقوة كي آنزا رسالة ذاك بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم او الى كسرا عظيم الفرس او الى النجاشي او الى المقوقس الكل كانزو ببسم الله الرحمن الرحيم لكن pia amenza kwa bismillah yakeomba msaada kwa kazi yake ya uandishi wa hii risala kisha akasema haquz zaujain atazungumzi mengi kwa bismillah pana حق الزوجين حق زوان الدواء ممكن نمومه أكأنزا قوى الحمدل أكأنزا قوى خطبة الحاجة إن الحمد لله حكيك حمد زوت أنستحيك الله سبحانه وتعالى نحمده تنمحميدي قوى مانتنا مصفية سبحانه وتعالى قوى الصفة Zile zoja ukamilifu Hali ya kuwa Tukimsifu huko, tunampenda, tunamtukuza Na tunamuadhimisha Wanasta inu huu na tunamuomba yeye msaada Tunamuomba msaada katika kila kitu subhana wa ta'ala Na anapenda kuomba msaada katika kila hatua Bali anapenda kuomba msaada Kuomba msaada Hata katika kurekebisha na kutengeneza mkanda wa kiatu Wa nastagafiruhu, natunamuomba ye samaha wa naudhu na tunajikinga kupitia ye Allah subhanahu wa ta'ala min shururi anfusina, kutokamana na shari za nafsi zitu. Nafsi zetu zi na shari. Tunamuomba Allah tukingi na shari za nafsi zitu. Wa min sejiati a'malina, na kutokamana na mabaya ya matendo yetu. من يهدي الله ييوتى ليه أنغوزونا الله فلا مضل له وكم قطوشا هنائي ومن يبلل ييوتى ليه قطوشونا الله فلا هادية له وكم قطوشا هنائي وأشهد أن لا إله إلا الله ننكيري بين قوليمي وقوامبه الله وحدهه peak yake la sharika lahu hanam shirika wa ashhadu na nakiri pamoja na nabaini kaulini anna muhammada qamba hakika muhammad abduhu min jawake wa rasuluhu nani mtume wake Mcheni Allah haqiqah akum kwake wala tamutunna na kwa hakika wala msife illa wa antum muslimun ispokua mufem nyinyi wa waislamu. Ya ayyuhan nas inwa tuna majini itaqu rabbakum mcheni mwalawin alladhi ambae khalaqakum amikumbeni min nafsin wahida kutokana na nafsi moja ya adam وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَأْكُومَا كُتُوكَ كَتُوكَ نَفْسِ هِيَ مْكَوَاكِ أَمْبَيْنِ حَوَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا أَكَنِيزَا كُپِتِيَا وَوِيلَ هَاو رِجَالًا كَثِيرًا وَنَوْمَة وَنْغِي وَنِسَاءَ وَنَوَاتِكِ وَنْغِي وَاتَّقُوا اللَّهَ نَمْچِنِي اللَّهُ الذي Wal arhama naudugu Na umbana kupitia ye Unasema kumambia muzaku Asaluka billah Na kuomba kupitia Allah Na uombaji huo ni uombaji Ambao mtu anatakiwa yule ane ya umba Azingati Akikuambia muzaku Asaluka billah Bas unachoke ili anacho kuomba Mpe Kwa jina la Allah tabara wa ta'ala Ata ke ombu kwa jina la Allah, atoje. Kwa kuli hishimu jina laki. Kama ilfu kujih hadithi njimini. Man halafa billahi, faliyasduk. Ata apa kupitia jina la Allah, awemkweli. Waman hulifa lahu billahi, faliyarga. Ata apiliwa kwa jina la Allah, aridhiye. Kwa kuli tukuza jina la Allah, ka apa huyu, basi mikubali. ومن حلف له بالله فليرضى اتكئ ابيليوا كجنا لله ارضيه ومن لم يرض فليس من الله اسيرذيه الله يكون ايمبالي هو تسالون به والارحام نناومba nakupitia yeye Allah na mumba mwanzo aku as'aluka billah <تصفيق> إن الله كان عكم مقيبا حك الله ق يين نشجاج أك ججني أنا كين حبين لله يغ من بهم لا ييعز عنهم يثقالوا ضرر في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إ في كتاب مبين ما يكون من نجو ثلاثثة إ هو و رابهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أذنا من ذلك ولاأثر إلا هو معهم أين ما كان وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُمُ عَنِ الرَّبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ آيَاتٌ فِي الْقُرْآنِ فَلَمَّا ت=\"وَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كل kwa Allah ni raqibu kutosis ni mchungaji anatuchunga na anatuona subhanahu wa ta'ala na anatusikia ya ayuha alladheena amanu ayuwal ambao muamini ittaqullaha mcheni Allah wa qulu qawlan sadida na semeni maneno ya sawa sawa faida yake ni nini yuslihu lakum a'malakum atakutengenezeeni matendo yenu wa yaghfir Wa man yuti'i wa rasulahu na yawtati atakamti Allah na wake faza ah fawzan kwa hakika atakuwa mefuzu kufuzu kuliko kukubwa sana Amma ba'du amma baada ya amma ya yote yaliokushapita Fa inna khayral hadithi kitabullah kwa hakika maneno yaliyo bora kabisa kitabu la Allah ni yale yaliopo katika kitabu cha Allah Qur'an bora ya maneno ni kitabu cha Allah ni maneno ya Allah aliyoyatamka subhanahu wa ومن اصدق من الله قيل ومن اصدق من الله حديثا ما لهؤلاء القوم لا يكنون يفقهون حديثا الله انا يسميها وجهه جاءتكم موعظه من ربكم قراني موعظه وتوكا الله وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قراني خير الحديث ها خير الحديث كتاب الله bora ya mazungumzo ni ma ni kitabu cha Allah ni maneno yaliopo kwenye kitabu cha Allah bora ya maneno ala al-iqlak au jumla na bora ya muongozo hadi muhammadin ni muongozo aliyokuja nao mtume muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndio maana yeyote atakaye utambuliza ki hadhi na nafasi muongozo wa yeyote mbele ya muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam Bas anaambiwa huyo amefanya moja miongoni mwa mengi yanayoritadisha ameritadi ها تكيسيم ها موانغوزو وهو مزوري كلوكو موانغوزو ومتومي كافر مرتجز ويوني كافر اليرتالي يقا يجديني يكسلام حقونا موانغوزو وتقوزيدي كيوبورا موانغوزو ومتومي محمد صلى الله عليه وسلم موانغوزو أمبعو لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه Hakuna kheri ila yeye alisha umma, kuna kukhiri hizo, na wala hakuna shari ila yeye alisha utahadarisha umma, kutoka na shari hizo. Naam, huo ndio mungozo bora, kuliko miongozo yot. Ana mungozo bora katka kula, ana mungozo bora katka kunywa, ana mungozo bora katka ndoa, ana mungozo bora katka miamala, katka ibada, katka akida, katka mambuwa yot, hiyadini, alihi salatu salam. Bale mpaka mambo ya ki dunia Alehi s-salatu s-salam Washara l-umuri muhdathatuhah Nashari mambo ni alia li uzuliwa Wakulla muhdathat bid'a Nakila li li uzuliwa Hukmu ni bid'a Katika dini Koma na halifai Koma na halifai Koma ya kumu wabudu Allah Kupiti ya jambuhilu Kwa kuwa hukumu ya ni bid'a Na bid'a ni haram Bid'a ni haram لان يفعل بيداعه سبب بدايه من الطريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل كما لوفسما الامام ابو ابوحسقه الشاطبي كما بدايه من جيا مفوم ومووك وقتك الدين في الدين Njia imewekwa kwenye dini. Mukhtaraa imebuniwa. Watu wameuni. Haina tarika hiyo mfano watangu. Huwezi kuirejesha kwa mtume. Salala salam ikawa ipo. Wala huwezi kuirejesha kwa masahaba ikawa ilipatikana kwao. Wa. Ni mfumo watu wamejianzishia. Wamewunda wakaweka katika dini ukiutazama unafanana na sharia tudahi shariia unafanana na sharia اذا kuna adhkari flani husomwa kuna niradi flani husomwa kuna aya huwekwa hapo kuna hadithi watu wakahimizwa lakini njia wameiweka katika sio katika mambo yao ya ada na desturi a katkadini. Komana kwa maana wanataraji malipo na thawabu Lakin muhtara, imezuliwa na imebuniwa. Inafanana na sharia. Wenyewe, jambo hilo, wana makusidio yao. Miapi almubalakatu vittabu. Kuchupa, mipaka, kuzidi, kujiongeze mambo mengine, katika kujia abudisha kwa Allah SWT. Hii ndio bidaha. Chukua bida yote imengia kwenye taarifu hii. Hii ndio bora ya taarifu ya bidaha. Kama waliko seba ahli علي زمومزة الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله قد كأل اعتصام بدا عن حرام بدا عن حرام صلى الله عليه وسلم عم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ناكيلا بدعة نوكوتفو وكل ضلالة في النار ناكيلا وكوتفو مطوني أتاكيله توكوتفوهو قولين تاجيب ومتوني وكوامي مخالف انتم صلى الله عليه وسلم نالله أعالش تحذر الشكت كقرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم وكايتونجو كمانا وتحذار وليأمباو ونكونا كنيومي نما اليكيز يمتومي صلى الله عليه وسلم وسيجي وكفتونا فتنة او كمانا يكفر او زندقه او او نفاق نافقي او الزيغ يصيبهم عذاب اليم او وسيج وكطاتنا عذاب كالذي ينقومزا دنيانا واخره نتيجه yakenda kwa